فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضًا مِّنَ الَّذِينَ يُحَارُونَ إِلَيْكَ بضائق بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَئِن لَّمْ يُنزَلْ أَن عَلَيْهِ كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل